و الله في أيام معدودة ذكر خدبك هندك روجة معدودة خدان عدد و هجمار در ابا بحسكيش روجانا أيام التشريقة روجا يازده دوازده سيزده اشهي برد الحجة بان روجا در ذكر خدبك تكبيراتا بدن تسبيحا خدبك وقتهين بركاتها بين الجل بركات بيجن الله أكبر ابا هميه واردهش بغنبري صواب خدبه لبني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 قاتوانا فلا إثم علي قلنا السرّينين درس بس بوش عرضي باري مغرب أبدر كاب يعني هاكر بو مغرب إش روجة دوّعبي هنجيبت ويش أبغى من تلويره وروجة سيزديج بركة خبابة اما هاكر باري مغرب دركت وش مينويتو يتو هنجي درس أبوه تقولنا السرّينين ومن تأخر فلا إثم علي واركز كي قبّهلت حتى روجة سيزديج يعني رجاء عزده، دو عزده، سيزده، وان هر سر رجاء المنائبه وان هر سر رجاء برد خبه و هر كورك هرود ابن بن بسو اكبر قلناها سرويجنين قلناها تبقى تاتينا غفران دل وانها ترجع اوهيه مرح سر رجاء مين چونکه پرغمبر صلاة خود السر بان سر رجاء مين هر واسه عبادت بترتفيده چون زحمته قدية حتى تشجيه خوب خود شاميناه تبركاتها بيا وان كوركا وإزحامه قال الحرب لكش الله أكبر على خيرات زيادة بس بدرو جاجك شو قلناها السرداني لمن يتقوى بس ابا بك يا أبوي تقوى خديك حجده قلناها السر ويني شو قال واتقوا الله تقوى خديبك أمرت قدب جهبين قل قلناها بدنا فاش واعلموا هن بضان أنكم إليه تحشرون أندي هينا ده حشرات بو خود تعالی تکن، دهین آینه خرکن و برند بو خود تعالی. خود تعالی جزای وادت و سری عمل وکن. د بو خود تعالی د قندی و بو شی الجلتک. د خرابی شکر بتو خود تعالی جزای دیدتک.